عدق الكون بشرى بث في الروح على عدق الكون بشرى بث في الروح عطرى والرضى في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضعتم عيوني ناولوني بياني وجميع المعاني وقونا في ابتهاج كفا معشوني. الشرون علاقة الكون بشرى في الروح عطرى علاقة الكون شراب الثف الروحي عطرا الرضا في دو جاه في شجوري رسوني شرق قد كسيت الفريقا وملت قلوبا شاهقات الحصوني الوت ومدها لحوني على قل كونه بشرى بث في الروح عطرى على قل كونه بشرى بث في الروح عطرى الرضا في دجاه سابح في شجوني يحضن الحب روحي وأزال جروحي عيدون اليوم نبع ماؤه من سلامي في صميم الحياة موعيد للغرامي على قلب الكون وشغى سابح في شجوني عناق الكون بشرة بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضعتم عيوني قل الكون بشرة بث في الروح عطرا عناق الكون بث في الروح عطرا والرضا في دجان سبيح في شجوني